أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام و أ ي ت ه ا ا ل أ خ و ا ت الكريمات اعشر المسلمين والمسلمات أ ع و د إ ل ى الموضوع الذي كنت أ ع م ل فيه وهو وقفات مع مطلع س و ر ة ا ل إ س ر ا ء وقد وقفنا مع مطلع هذه ا ل ص و ر ة خمس وقفات وعرفنا في ا ل و ق ف ة ا ل ر ا ب ع ة في ا ل خ ط ب ة ا ل م ا ض ي ة أ ن الصراع الذي بيننا وبين اليهود هو صراع عقدي إ ي م ا ن ي وليس أ ر ض فحسب خلافا للمغرورين أ و الجاهلين أ و المتجاهلين ب أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ف إ ن ن ا نصارعهم على ع ق ي د ة وعلى دين وعلى م ب د أ وعلى ر س ا ل ة وهم أ ي ض ا يسارعوننا على نفس ما نصارعهم عليه إ ذ ا فالصراع بيننا صراع مقدس صراع م أ م و ر أ م ر ن ا الله عز وجل به حتى إ ل ى ا ل ن ه ا ي ة يرزقنا الله عز وجل النصر عليهم وقبل ذلك يوم علينا ويوم لنا كما عرفنا في ا ل و ق ف ة ا ل خ ا م س ة أ ن إ ف س ا د ه م المتحدث عنه في ا ل ق ر آ ن الكريم في هذه ا ل ص و ر ة أ و في مطلعها لا يقتصر على ا ل إ ف س ا د ا ل أ ر ض ي و إ ن م ا هو إ ف س ا د عام يشمل كل مجالات ا ل ح ي ا ة من الدين من الجين و ا ل ع ق ي د ة قلت علمنا أ ن افسادهم لا ينحصر في الافساد ا ل أ ر ض أ و ا ل ا ق ت ص ا د أ و السياسي و إ ن م ا هو صراع ي ن ت ج و ي ض ل ل على كل جوانب ا ل ح ي ا ة ا ل د ي ن ي ة و ا ل د ن ي و ي ة أ ق و ل هو على مستوى كل المجالات من الدين و ا ل ع ق ي د ة والخلق والسلوك والحكم والسلطان والفكر والفن والتعليم وغير ذلك و ا ل أ ه م عندهم هو إ ف س ا د الدين هو إ ف س ا د ا ل ع ق ي د ة هو إ ف س ا د ا ل أ خ ل ا ق هو إ ف س ا د الحكم والسلطان عند المسلمين أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ق و ل مضيفا إ ل ى ما سبق ما من ر ذ ي ل ة و ق ب ي ح ة تقع على وجه هذه ا ل أ ر ض أ و تحت سقف السماء إ ل ا واليهود وراءها ب ط ر ي ق ة م ب ا ش ر ة أ و غير م ب ا ش ر ة أ ك ر ر القول ما من ر ذ ي ل ة وما من ق ب ي ح ة وما من شيء خبيث يقع في ا ل أ ر ض في إ ف ر ي ق ي ا وفي أ و ر و ب ا وفي اسيا وفي كل البقاع كل ج ر ي م ة تقع على وجه ا ل أ ر ض أ و تحت سقف السماء إ ل ا والذي وراء ذلك هم اليهود لعائن الله ب ط ر ي ق ة م ب ا ش ر ة او ب ط ر ي ق ة غير م ب ا ش ر ة ليدخلا ل ع م ل ا ء ايها ا ل ا خ و ة واكرر القول قد قلت في معرض كلامي عن افسادهم ا ل ع ق د و ا ل م ن ه ج كم من مسلم استطاعوا افساده وكم من زعيم وحاكم استطاعوا اتباعه لملتهم بل قلت وكم من ح ر ك ة و ج م ا ع ة تتحرك ل ل إ س ل ا م وتعمل ل ل إ س ل ا م استطاعوا إ خ ر ا ج ه ا عن منهجها الصحيح و أ ع ط ي ت مثالا على ذلك ب ح ر ك ة حماس وقد استفسرني أ خ كريم من ا ل إ خ و ة بعد ا ل خ ط ب ة أ و بعد الدرس في المساء الذي يكون ب ع د أ و بين العشاءين استفسرني كيف تمثل بحماس والكل يعلم أ ن حماس ما هي ح ر ك ة إ س ل ا م ي ة ج ه ا د ي ة تعمل ل ل إ س ل ا م تنازل اليهود و م ا إ ل ا ذلك فكيف تمثل بحركه حماس وتقول ان اليهود اخرجوها عن مبدئها واخرجوها عن ملتها استفسرني اخ لا اقول عارضني وانما اقول استفسرني فظهر لي بعد ذلك وبدا لي بعد ذلك ان الكثير من الاخوه الرؤيه عندهم ليست واضحه الرؤيه الى اليهود اولا ثم إ ل ى ا ل ح ر ك ة التي تنازل اليهود وتحقق النصر على اليهود إ ن ا ل ن ظ ر ة عند ا ل إ خ و ة ليست و ا ض ح ة كما ينبغي وسامحوني على هذا التعبير أ ق و ل أ ن ا ل إ خ و ة لا ينظرون إ ل ى ا ل أ ح د ا ث والوقائع لا ينظرون إ ل ى المسلمين و إ ل ى أ ع د ا ئ ه م بمنظار ا ل ق ر آ ن اقول مع ا ل أ س ف ينظرون إ ل ى الوقائع و إ ل ى ا ل أ ح د ا ث بمنظار ا ل س ي ا س ة ا ل د و ل ي ة ي ن ظ ر ولو ن إ ى ا ل أ م ر ب م نظروا ا السياسات ا ل د ل ل ي ة ينظرون ن ظ ب م الى ر ا ق ر نظروا آ ن ولو ل إ اليهود وغيرهم من ا ل أ ع د ا ء بمنظار ا ل ق ر آ ن لن يخدعوا أ ب د ا ولو تعاملوا مع كل القضايا وخصوصا ا ل ق ض ي ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة على أ س ا س حقائق الكتاب و ا ل س ن ة لن يتخلوا عنها ولن يتنازلوا عن شبر منها ولن ي ف ا و ض ا ل ي ه و د ولن ي ص ا ل ح ه م عليها أ ق و ل مكررا القول ومؤكدا ما أ ق و ل و أ ن ا أ د ر ي ما أ ق و ل ولا أ ن ط ل ق من فراغ لو أ ن الحركات ا ل ج ه ا د ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة وسائر الناس وسائر المسلمين رجعوا إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم ونظروا بمنظاره إ ل ى الوقائع وتزودوا في حركاتهم منه اي من ا ل ق ر آ ن لن يملوا ابدا ولو تعاملوا مع كل القضايا وخصوصا ا ل ق ض ي ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة لو تعاملوا مع ه ذ ه ا ل ق ض ي ة على أ س ا س حقائق ا ل ق ر آ ن على أ س ا س حقائق الكتاب و ا ل س ن ة لن يتخلوا عن ا ل ق ض ي ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة قد يقول القائل حمس ا ما تخلت أ ق و ل ولن ي ت ن ا ز ل عن شبر منها قد ق ي ولن وما ز ل ولن ت ي ف ا و ض ا ل ي ه و د ولن ي ص ا ل ح ه م و ح م ى السبع إ ل ى ذلك و أ ق و ل معك ل ل أ س ف بعدما سمعت من شيخ حماس و أ م ي ر أ و مرشد حماس و قد وجه إ ل ي ه سؤال تحت هذا المعنى هل الحل مع اليهود هو الجهاد فيقول في معنى ما قال ان انقطعت سبل السلام ان انقطعت سبل السلام فمعنى هذا ان لو كانت هناك سبل للسلام أ ي للتفاوض مع اليهود وللتصالح مع اليهود فلا جهد نسعى أ و ل ا إ ل ى البحث عن وسائل السلام مع اليهود نفاوضهم نصالحهم نتز... نتنازل لهم عن بعض ا ل أ ر ا ض ي وبعض المدن وبعض القرى وبعض المناطق المهم هو أ ن ن ت أن... س ا ل م معهم أ ن نتفاوض معهم نعم يقول إ ن انقطعت السبل لا سلام فانذا ا نلجا الى ا ل ج ه ا د وتفرض علينا الحرب سبحان ربي العظيم هذا كلام خطير أ ي ه ا ا ل إ خ و ة كلام خطير من مطلق المسلمين فكيف من عالم ي من شيخ من الشيوخ من مرشد ل ح ر ك ة اقول بين قوسين ج ه ا د ي ة تنازل اليهود كيف هذا الكلام أ و ل ا فيه اعتراف لا أ ق و ل ب ح ك و م ة عرفات و إ ن م ا أ ق و ل ب ح ك و م ة اليهود فيه اعتراف ب ح ك و م ة اليهود ل أ ن ك أ ن ت أ ي ه ا الشيخ عندما تصالح عندما تسالم عندما تساود على ماذا تصالح وتساود ففي هذا اعتراف ب ا ل ش ر ع ي ة ا ل ي ه و د ي ة اعتراف ب ا ل ح ك و م ة ا ل ي ه و د ي ة ولذا أ ن ت تصالحهم وتطلب منهم أ ن يرفعوا عنفهم و أ ن يسلموا القدس أ م ا ا ل أ ر ا ض ي ا ل أ خ ر ى فلا ب أ س ف أ ق و ل هل هذا الشيخ جهل ا الحقائق ا ل ق ر آ ن ي ة أم تجاهلها هل جهلها ا أم تجاهلها السؤال يبقى مفتوحا للذين هم مغرمون بهاته ا ل ح ر ك ة و أ ن ا لست أ ك ف ر ه ا ولست أ خ ر ج ه ا من م ل ة ا ل إ س ل ا م او اقصيها من ميدان الجهاد لكن أ ق و ل لها و أ ق و ل لشيخها اتق الله في دين الله واتق الله في المسلمين واتق الله في ع ق ي د ة المسلمين واتق الله في المقدسات ا ل إ س ل ا م ي ة فرب العالمين عز وجل يقول وكثيرا ما رددنا على مسامعكم هذه ا ل آ ي ة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فلا تحسم ا ل ق ض ي ة بيننا وبين اليهود الا بالجهاد الاسلامي لا تفاوضا و لا اعترافا و لا صلحا و لا تنازلا بل ب ا ل ق و ة و الجهاد في سبيل الله و ان ا ذلكم الحين كل المخلوقات تتجلد ب ا ل ج ه ا د في سبيل الله ضد اليهود حتى الحجر وحتى الشجر فيقول الحجر والشجر بدوره يا عبد الله يا مسلم ورائي او خلفي يهودي تعال فاقتله ف إ ذ ا كان الحجر والشجر يقول هذا فمابالك أ ن ت أ ي ه ا العالم العاقل وعليه أ ي ه ا ا ل إ خ و ه إ ن ن ا نريد لكل من يدعي ا ل ح ر ك ة لصالح القدس ولصالح المقدسات ا ل إ س ل ا م ي ة ولصالح فلسطين نريد منهم أ ن يرجعوا إ ل ى حقائق ا ل ق ر آ ن ويتزودوا من ا ل ق ر آ ن و أ ن يستنطقوه ويهتدوا به ويتحركوا وفق ما قالها ا ل ق ر آ ن فلتكن ولنحققها ا ولنطبقها ا وما رفادها ا ل ق ر آ ن فلنرفضها ولندفعها ولا نصر لنا فيها ولا صلاح لنا بها وعندما نفعل هذا نرجع إ ل ى ا ل ق ر آ ن نرجع إ ل ى كتاب الله عز وجل و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما يرجع المسلمون إ ل ى هذا وهم يعقدون ا ل م ق ت م ر ا ت وهم يجتمعون ويشاركون بالكلمات انذاك أ عندما يدخلون القران آ ن إلى ل م ع ع ر ك ة د م الى ي د خ و ن الإسلام ل إ ا ل م ع ر ك ة أ م ا ا ل آ ن ف ا ل إ س ل ا م مرفوض في ا ل ق ض ي ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة مرفوض لا أ ح د يتكلم به ومن تكلم به من المنافقين فهو مجرد كلام لا ح ق ي ق ة له في الواقع أ ق و ل لو أ د خ ل و ا ا ل ق ر آ ن إ ل ى ا ل ق ض ي ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة واستنطقوا ا ل ق ر آ ن وتحركوا و س ق ا ل ق ر آ ن و ن ش و ا وراء ا ل ق ر آ ن انذاك يكونون قد ب د أ و ا في السير بالخطوات ا ل ث ا ب ت ة في طريق الجهاد الذي, أي الجهاد الذي يقود إ ل ى النصر وينتهي إ ل ى إ ز ا ل ة الكيان اليهود عن أ ر ض فلسطين ويحقق تحرير فلسطين كل فلسطين من البحر إ ل ى النهر ومن ا ل ن ا ق و ر ة إ ل ى رفح من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب بل بذلك تحرر كل الاراضي كانت ش ا م ي ة او كانت ح ج ا ز ي ة كانت ا س ي و ي ة ام كانت ا و ر و ب ي ة ام كانت ا ف ر ي ق ي ة كيفما كان نوعها عندما نرجع وراع على على القران ونستفسر القرآن ونستمتق القرآن ونمشي وراء على القرآن ذلكم الحين ننتصر على اليهود وننتصر على الامريكان وننتصر الصليبيين والإوحيان اليهود ذلكم الى على pane ينتصر على كل الكفار في مشرق الارض ومغربها اما الان والله اننا نقوم بمسرحيات و ت م ك ي ل ي ا ت تحت ما يسمى بالمؤتمرات ا ل ا س ل ا م ي ة وبالتالي اليهود يضحكون علينا ان لم نكن هم معنا في ذلك المؤتمرات اما الان ايها ا ل ا خ و ة بعد هذا الكلام لذا هنا أ د ع و ا ل إ خ و ة إ ل ى أ ن ينظروا إ ل ى الحقائق و إ ل ى الوقائع و أ ن يزنوا الحركات و أ ن يزنوا العلماء لا ب ا ل ش خ ص ي ة فقط كونها ش خ ص ي ة يقال عنها في التلفزيون أ و في ا ل إ ذ ا ع ة أ و في ا ل م ج ل ة أ و ا ل ج ر ي د ة إ ن ه ا ش خ ص ي ة ما شاء الله صحيح إ ذ ا كان هكذا و لكن نظرنا لهؤلاء ب م ن د ا ر ا ل ق ر آ ن فلان او ا ل ح ر ك ة ا ل ف ل ا ن ي ة ما م ب د أ ه ا ما عقيدتها ما منهجها ما و س ي ل ة تغييرها كيف ت م ر الى و س ي ل ة التغيير فاذا وجدناها من كل الجوانب وفق الكتاب و ا ل س ن ة فنعم الرجل هو ونعمت ا ل ح ر ك ة هي وندعو المسلمين إ ل ى ا ل ا ن ح ر ا ط في ه ذ ه ا ل ج م ا ع ة و إ ل ى الانتماء إ ل ي ه ا و إ ل ى تكثير سوادها و إ ل ى الدخول في صفها أ م ا ان ر أ ي ن ا ه ا تخبط خرط عشواء بعيدا عن كتاب الله بعيدا عن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول لهم أ و ل ا اتقوا الله ونقول للمسلمين احذروا من زلات هؤلاء فلا يغرونكم بعد هذا ارجع الى موضوع ا ل خ ط و ة فهذا كان استقراض و ا ض ا ف ة الى ما تقدم اما الان ارجع الى ا ل و ق ف ة ا ل س ا د س ة التي هي جواب عن السؤال السادس والسؤال السادس هو هل وقع هذا الافساد في المرتين معا ام لا وان وقع في المرتين او في ا ل م ر ة ا ل و ا ح د ة على الاقل فهل وقع قبل ا ل ب ي ع ت ة أ ي ب ع ت ة الرسول صلى الله عليه وسلم أ م بعدها وهل ما نراه اليوم من اليهود يدخل في هذا ا ل إ ف س ا د أ م لا أ س ئ ل ة ث ل ا ث ة أ ج م ل ه ا في السؤال الواحد هذا ا ل إ ف س ا د اليهودي الذي حدثتنا عنه ا ل ص و ر ة يقول الله عز وجل وقضينا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل في الكتاب لتفسدن في الارض أ ر مرتين ض لتفصدن ل أ مرتين ولتعلن علوا كبيرا هذا الافساد هل في المرتين معا ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة هل وقع ام لم يقع وشخصا بن يهود انتهت ق ر ي ة و أ ز ي ل هذا الفساد أ م لا و إ ذ ا كان وقع في المرتين معا أ و في و ا ح د ة هل وقع قبل ب ع ث ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م بعدها وهل هذا الفساد أ و هذا الجبروت أ و هذا الطغيان الذي نراه من اليهود بحبل من أ م ر ي ك ا بحبل من أ و ر و ب ا بحبل, بحبل, بحبل من العملاء والمنافقين هل هذا يدخل في هذا ا ل إ ف س ا د في قول الله لتفسدن في ا ل أ ر ض مرتين أ م لا يدخل على هذا سنتحدث في هذه ا ل ع ج ا ل ة وفي هذه ا ل خ ط و ة إ ن شاء الله وقبل كلامي عن هذا الموضوع أ ق و ل هذه م ذ ك ر ة كما ترون من ن ظ ا ر ة ا ل أ و ق ا ت لا شك أ ن مسؤولا جاء بها إ ل ى هذا المنبر لا شك أ ن مسؤولا إ م ا من ن ض ا ر ة ا ل أ و ق ا ف و إ ل ا من ا ل إ د ا ر ة جاء بهذه الورقه الى هذا المنبر و ا ل و ر ق ة او ا ل م ذ ك ر ة فيها طلب من الخطباء وانا منهم لانها وضعت على المنبر الذي اخطب فوقه فيها طلب من الفقهاء ومن الخطباء ان يخصصوا خطبهم لهذه ا ل ج م ع ة وان يتحدثوا عن الاستعمار الذي استعمر بلادنا قبحه د الله وعن الاستقلال الذي كان بعد الاستعمار فلا اريد ا ل ف و ض ولا اريد الحديث في هذا الموضوع لكني اقول للذي وضع هذه ا ل و ر ق ة على هذا المنبر اقول له لا اخطب في الموضوع لان ا ل م ذ ك ر ة فيها طلب بالقاء خ ط و ة وهذا يعني أ ن ا ل و ر ق ة لابد أ ن يؤتى بها إ ل ي في ب ي ت ي لاهيئ خ ط ب ة في الموضوع على ضوء الكتاب و ا ل س ن ة مع البحث عن النصوص ا ل ش ر ع ي ة من الكتاب و ا ل س ن ة ومع البحث عن غ ط ر س ة الاستعمار ا ل إ س ب ا ن ي أ و الفرنسي وعن مواقف العلماء ومع مواقف المجاهدين من عبد الكريم الخطاب ي وغيره و آ ت ي بموضوع معززا بكل هذا و أ ل ق ي ه على ا ل إ خ و ة و أ ل ق ي ه على الشباب ليعرفوا ف ط ر الاستعمار وكيف امتصوا دماءنا وكيف اكلوا خيراتنا وكيف فاشادوا عقائدنا وكيف شردوا كل شيء فينا هذا الموضوع يحتاج إ ل ى تحضير ويحتاج إ ل ى تهليل ويحتاج إ ل ى رجوع لكتب ل لكتب التاريخ ولكتب العقيده الاسلاميه ولكتب التفسير ولكتب السنه اما وان تاتي بورقه وتضربها فوق المنبر وبالتالي ت أ ت ي لتراقبني هل خطرت في الموضوع أ م خطرت به ثم تذهب إ ل ى غيرك و ت ك و ن فلان ما خطر في الموضوع ف أ ق و ل لك ا ل د و ل ة سواء كانت و ز ا ر ة ا ل د ا خ ل ي ة أ و و ز ا ر ة ا ل أ و ق ا ف وظفتك ف أ ن ت تخدم معي أ ن ت موظف معي فعندما يقول لك مسؤولك ا ذ ف ع هذه الورقه فات بها الى بيتك واسال عن بيتي وعنواني عندكم واسمي عندكم وكل شيء عندكم وات به واطرق علي الباب وكل يا فلان ان الوزاره تريد منك كيت وكيت اما تاتي وتضع هذه الورقه هنا فاقول لك ارفضها واردها عليك ولا اخطب فيها ل أ ن الموضوع يحتاج إ ل ى تهيئ وكيف أ ه ي ئ خ ط و ة فوق المنبر ايعقل هذا هل العقلاء يقبلون هذا ف إ ن كان لك عقل ف أ ج ب عن ن ف س ي قبل أ ن أ ج ي ل ك أ ن ا و ك ف ك ر في هذا قبل أ ن أ ف ك ر ك أ ن ا و إ ن لم يكن لك عقل و إ ذ ا كانت هي مجرد مناوشات و إ ذ ا كانت هي مجرد نصب ل ل أ ف ه ا ق ف أ ق و ل أ ن ا متوكل على ربي و أ ق و ل الحق فوق هذا المنبر ما استطعت إ ل ى ذلك سبيلا وبالتالي فليكن ما يكون أ ن ا مؤمن بقول الله عز وجل ك ل ل يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا ومؤمن بقول نبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واعلم أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعوا على أ ن ينفعوك بشيء ل م ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف فاذا قدر ربي علي شيئا فمرحبا بقضاء ربي والواقف خطوه ة ارجع المرضوع الى فاقول ل الافساد أم لا وقع ام وقضينا الى بني اسرائيل في ا لتفسدن ا ل ت في الارض مرتين هل وقع هذا الافساد ام لا اقول محترما لكلام الائمه ولكلام العلماء في الموضوع فاقول اختلف العلماء السابقون والمعاصرون اختلفوا كثيرا في افسادي بني اسرائيل هل حدث ام لم يحدث فمعظم العلماء معظم العلماء قالوا هذا الافساد في المرتين معا الاولى و ا ل ث ا ن ي ة حصل ووقع على ارض فلسطين قبل ب ع ث ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد التنقيب في كتب التفسير والبحث وجمع اقوال العلماء والمفسرين تحصل هذه الخلاصه ة الخلاصة قالوا ان ف س د م كان بقتلهم, الأول كان, كان بقتلهم نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا ا ل ص ل ا ة والسلام في فلسطين والذي قال والذي و ا أ ز ا ل هذا ا ل إ ف س ا د هو ملك بابل الكافر الطاغوت باخت نصر عليه لعنه الله لما أ ف س د و ا وقتلوا نبيا من أ ن ب ي ا ء الله ص ل ط الله عليهم هذا الكافر وقتلهم وشردهم ومزقهم وفعل بهم و أ ز ا ل إ ف س ا د ه م هكذا يقول العلماء و أ م ا عن إ ف س ا د ه م الثاني فيقولون كان بقتلهم لنبي الله يحيى بن زكريا عليه وعلى نبيه ا ل ص ل ا ة والسلام قالوا م ر ة أ خ ر ى و ب ا ل إ ف س ا د الثاني قاموا بقتل نبي آ خ ر و هو يحيى ابن زكريا عليهما و على نبينا ا ل ص ل ا ة و السلام فلما ق ت ل و ا و أ ف س د و ا في ا ل أ ر ض و تجلى إ ف س ا د ه م في قتل هذا النبي كان هذا هو إ ف س ا د ه م الثاني والذي أ ز ا ل هذا ا ل إ ف س ا د قالوا هو ملك من ملوك ملك آ خ ر من ملوك بابل يقال له خ ر د و س وكل من ا ل إ ف س ا د ي ن و ق ع على أ ر ض فلسطين هذا ما قاله العلماء السابقون وقال بعض العلماء إ ن إ ف س ا د ه م ا ل أ و ل كان في ا ل م د ي ن ة م د ي ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم أ ر ض ا ل ه ج ر ة وقع في ا ل م د ي ن ة قبل البعثه والذي أ ز ا ل افسادهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه الكرام رضوان الله عليهم اجمعين هؤلاء العلماء هذا قول آ خ ر ونظر آ خ ر ثم سنرى في المرجحات التي ترجح لنا طرفا عن آ خ ر قال هؤلاء العلماء إ ن إ ج س ا د ه م ا ل أ و ل ما وقع في فلسطين و إ ن م ا وقع في ا ل م د ي ن ة أ ر ض ا ل ه ج ر ة وزمن وقوعه وقع قبل ا ل بعثه ي اي قبل بعثه ي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها وفي ا ل ف ت ر ة ا ل م ك ي ة و ايضا زمن ا ل ه ج ر ة حتى خرج رسول الله مهاجرا الى ا ل م د ي ن ة و كون هناك ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة وهو الذي ازال هذا الفساد الاول لليهود هو اصحابه رجو الله رجوع يعني فاقول و ل س الاول الذي يقول هذا الكلام وانما قاله جمع من العلماء وهذا هو الذي يظهر رجحانه إ ن شاء الله أ ن إ ف س ا د ه م ا ل أ و ل كان في ا ل م د ي ن ة قبل ا ل ب ع ة و أ ن إ ف س ا د ه م الثاني هو الحاصل ا ل آ ن على أ ر ض فلسطين هو الذي نراه ا ل آ ن على أ ر ض الشام وهذا هو الراجح إ ن شاء الله وقد يقول القائل كيف قلت معظم العلماء علماء التفسير قالوا هذا الكلام و ا ل آ ن ت أ ت ي وترجح قولا غير قولهم أ ق و ل ف إ ن تفسير ا ل ق ر آ ن الكريم إ ذ ا لم يرد فيه نص صحيح يبين الموضوع تبقى م س أ ل ة ا ج ت ه ا د ي ة تخضع وتؤكدها وتفسرها ا د ا ث الواقع وهذا ما سنراه عند م ن ا ق ش ة أ ل ف ا ظ ا ل آ ي ة وعند النظر إ ل ى الواقع إ ن شاء الله أ ق و ل هذا هو الراجح إ ن شاء الله ل ع د ة أ م و ر س أ ح ا و ل ذكر بعضها على ا ل أ ق ل إ ن شاء الله أ و ل ا ش ك و ل ل ي ر ض ي فعلا ويقولنا ب أ ن ا ل ف س د ا ل أ و ل هو كان في المدينه وما كانش ب ق ت زكريا و ا ل إ ف س ا د كان و الحاصل الان ما كنش ا بقدر يحيى اقول هناك عده امور وعده عوامل وعده اشياء ترجح لنا ما قلنا او ما قاله بعض العلماء مع احترامنا الكبير للعلماء الاجلاء الذين قالوا بغير ذلك اقول نصت الايه الا ن افسادهم الاول بل إفساده افسادهم ع م ة الاول الثاني سيكون مقرونا بالعلو الكبير الذي يعني الحكم و ا ل ق و ة قال الله عز وجل لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا علو كبير فالمطلوب منا الان هل نبحث متى تحقق هذا عند اليهود هل لما شردهم باخت نصر كانوا يتمتعون بهذا العلو أ م عندما شردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون بذلك العلو أقول ه ذ اقول الكلام أ هذا العلو كان في ا ل م د ي ن ة هذا العلو الكبير وهذا ا ل إ ف س ا د كان في ا ل م د ي ن ة واستتبع و أ ذ ك ر بعض الوقفات لنعلم جميعا هذا ا ل إ ف س ا د الذي كان في ا ل م د ي ن ة قبل ا ل ب ي ع ة ه لقليل وما كان في ت ل س ط ي ن عهد ب ت ن ص ر أ ق و ل فلما خرج اليهود من الشام هاربين من الاضطهاد اليوناني والروماني توجهوا إ ل ى م ن ط ق ة يثرب لما اليهود صلت عليهم اليوناني صلب عليهم الرمان فتوجهوا ي بلاد الشام خرجوها ف إ ل ى يثرب ه ذ اسم يثرب ا من أ س م اسماء ء المدينة ا اسم من م أ س ا ل م د ي ن ة فهي ا ل م د ي ن ة وهي يثرب وهي ط ي ب ة وكانت ا ل م د ي ن ة تعرف قبل البعثه في التاريخ قبل البعثه تعرف بهذا الاسم يثرب توجهوا إ ل ى م ن ط ق ة يثرب فوجدوا قبائل ع ر ب ي ة مثل ا ل أ و س والخزرج تعيش ا ل س ذ ا ج ة والتخلف لما د خ ل و ا ل ي ت ر ب وجدوا هناك قبائل ع ر ب ي ة مثل ا ل أ و س والخزرج فتعيش تخلف الجهل ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ق ي د ة ا ل ح ض ا ر ة لا شيء من ا ل أ ش ي ا ء والذي يدرس تاريخ العرب قبل ا ل إ س ل ا م يصل الحقيقة إلى هذه الحقيقة ويعرف هذه الحقيقة وهم يعني اليهود وهم اليهود اهل ل ي و د أ ه كتاب ك اهل ن و ا أ كتاب يعني أهل علم ن ي أ ه ع ل أ ه ل ث ق ا ف ة أ ه ل ح ض ا ر ة أ ه ل ر س ا ل ة يعني كل هذا كان عند اليهود أ ه ل كتاب يعني أ ه ل علم علماء ثقافه مثقفون رسالة يحملون ر س ا ل ة ا ل ت و ر ا ة لكن سترون ماذا فعلوا لهذه ا ل ر س ا ل ة اهل ح ض ا ر ة ناس ت ح ذ ر و ن فلما دخلوا الى م ن ط ق ة اهل التخلف والجهل والكفر والشرك وهم من هم انذاك ا عتوا شكلوا عتوا عتوا كبيره وشكلوا هناك قوه عظمى فاجتمعت هناك قبائل من اليهود في يثرب كقبيله غني قينقاع وكقبيله غني النظير وك وكقبيله غني قريضه وفيضر وفتت وتيماء ووادي القرى كل هذه ا ل م ن ا ط ق احتلها اليهود, اليهود وشكلوا س ا ا اليهود د ل ه و على أ ر ض ه ا وكونوا على ترابها ق و ة عظمى تمكنوا من خلال ذلك أ ن يفسدوا إ ف س ا د ا ك ب ي ر ا تحت هذه ا ل ق و ة وتحت هذا العلو كما قال الله لتفسدن في ا ل أ ر ض مرتين ولتعلن علوا كبيرا كما قال الله ولا تعلن علوا كبيره وفسدوا و أ ف س د و ا تحت هذا العلو كما قال الله كلنا أ و ق د و ا نارا ل ل ح ر ب أ ط ف أ ه ا الله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا والله لا يحب المفسدين أتحدث الآن عن مظاهر في, هذه المرة المرة الأولى يتجلى في جوانب شتى وفي م ي ا ت ن ك ث ي ر ة ا م ت د ا ء من ا ل ع ق ي د ة وقد قلت لكم ان افسادهم لا يقتصر على ا ل س ي ا س ة لا يقتصر على, على الارض ق ق ت ت ص ص ا لا د ي على ل ا ر وانما يمتد ب ا ل د ر ج ة الاولى الى ا ل ع ق ي د ة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تدبر املتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم عن دينكم نعم فكانوا انظروا إ ل ى إ ك س ا ب ه م العقب في ا ل م د ي ن ة فكانوا يزعمون أ ن ه م ابناء الله و أ ح ب ا ؤ ه وهذا فساد ا ل ع ق ي ق ه فهل العباد هل اليهود هل ا ل ب ش ر ي ة جمعاء هل ا ل م ل ا ئ ك ة هل ا ل إ ن س والجن هل هم أ ب ن ا ء الله بل هم عباد الله بل هم مخلوقات الله لكن أ ف س د و ا هذه ا ل ع ق ي د ة و ب د أ و ا يروجون بين العرب الجهد هل ا ل س د ج نحن ي ق و ل ن ح ن ابناء الله و أ ح ب ا ؤ ه ن ل و ل ا د ب الله نحن الاحبه ا ا دي ل ل حتى جاء الاسلام وحتى جاء ا ل ق ر آ ن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وابطل هذه ا ل ع ق ي د ة وازال هذا الافساد كما سترون ان شاء الله هذا مظهر من, مظهر من مظاهر فسادهم العقدي وايضا كانوا يقولون ان ا ل ج ن ة م ق ص و ر ة علينا معشر اليهود يقولون هذا للعرب أ ن ت م أ ي ه ا العرب يا غير اليهود أ ن ت م لا حظ لكم في ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة خص لنا كما قال النصارى مثل هذا الكلام قال الله عز وجل و ق ا لن و ا ل يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نصارى تلك اماليهم قل هاتوا م ر ه ا ن ك م وان كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنه إ ل ا من كان ه د أ ونصارى وليس المعنى أن ان ل ل ي ه و و د ا ص اليهود ر اجتمعون جميعاً. ا و ق و ا الجنة خاصة لنا ا ل مع شر والنصارى اجتمعوا لا! ا بل ا ل ي ه د وحدهم و ق ل الكلام و و ا هذا ا جميعا ت ع النصار وقالوا هذا الكلام. ل وحدهم ه و د من كان فهذا من افزع بهم الاقديم هذا من افزع بهم الاقديم و انما ا ل ع ق ي د خ ا ل ص ح ي ح ت أ ان ا ل ج ن ت خ حارسه لمن لا ل ل يهودي ولا للمفرني ولا للمعربي ولا للاجمي لا للابيض ولا للاسود ولا للمراه ولا للارجل و انما الجن خاص باهل الايمان الحقيقيين خاصه ب أ ه ل ا ل ا ي ف إ ذ ا امنت بربك حق ا ل إ ي م ا ن و ا م ت ف ل ت أ و ا م ر ه في ا ل ع ق ي د ة في ا ل ع ب ا د ة في ا ل أ خ ل ا ق في ا ل م ع ا م ل ة في الجهاد في سبيل الله ف أ ن ت من أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن شاء الله كنت من بني اسرائيل أ م من بني اسماعيل من العرب أ م من العجم أ ب ي ض أ م أ س و د إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م فهذا من إ ف س ا د ه م ل ل ع ق ي د ة ومن افسادهم ه م ي العقيدة من إ العقدي انهم جعلوا عزيرا ابن الله جعلوه ابن الله كما قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الشاهد عندنا في اليهود حديثنا عن اليهود عن افساد اليهود عقديا وقالت اليهود عزير بن الله وهم أ ع د ا ء الله يعلمون أ ن الله لا ولد ل ا ل أ ن ه م أ ه ل كتاب ورب العالمين أ ن ز ل على نبيهم موسى ا ل ت و ر ا ة و ا ل ت و ر ا ة فيها ه ذ ه ا ل ع ق ي د ة أ ن الله لم يلد ولم يولد فهذا من إ ف س ا د ه م العقدي وغير ذلك من أ ن و ا ع الفساد وكل هذا كان ب ا ل م د ي ن ة ق ا م و ا وحرفوا ا ل ت و ر ا ة حرفوها و أ ب ط ا ل و ا عقيدتها ا ل ص ح ي ح ة في ا ل م د ي ن ة ولذا لما هجر رسول الله ل ل م د ي ن ة و ب د أ ا ل ق ر آ ن ينزل تفرغ ا لحرب ق ر آ ن ل هذا الفساد ولحرب هذه العقائد ا ل ف ا س د ة التي قام بها اليهود يعني هناك وكل ما قلته يجده المسلم عندما يدرس ويتلو ويتدبر آ ي ا ت الله عز وجل هذا عقبيا و أ م ا اخلاقيا أ م ا افسادهم من ج ه ة ا ل أ خ ل ا ق فكانوا يعملون على افساد العرب ويروجون للفساد فيما بينهم للزنا وللخمور ولجميع ا ل ر ض ا ئ ل ولجميع الفساد, الفساد لانهم يعلمون أ ن ه لا يمكن لهم أ ن يتغلبوا على أ م ة من ا ل أ م م إ ل ا إ ذ ا أ ف س د و ا عقيدتها و أ خ ل ا ق ه ا تعلمونها لذا ترونهم ا ل آ ن كما قلتم ما من ر ا ي ل ه ما من قبيحه تلفزيون في أ ي شاشه او في ن ز ل ة أ و في ج ر ي د ة في اشهار في د ع ا ي ة في أ ي شيء الذي وراء هذه الارساله د هم اليهود هم أ ب ن ا ء ا ل ط ل ب ة و القلبه ل أ ن ه م يعلمون من شبابه يعلمون ح ق ي ق ة هو أ ن المسلمين إ ن اعتقدوا ع ق ي د ة ص ح ي ح ة وتخلقوا ب ا ل أ خ ل ا ق واستقاموا على أ م ر الله لا ط ا ق ة لهم بذلك البته لذا حاولوا افساد ا ل أ خ ل ا ق في صفوف العرب قبل البعثه وبعده و ع م ا اجتماعيا ما افسادهم في ا ل م د ي ن ة من ج ه ة الاجتماع فعملوا على تفكك العرب و إ ض ع ا ف قوته بذلك التفكك حرصوا لعائل الله عليهم ب ك ي يفككوا ا ل ق و ى ا ل ع ر ب ي ة والاجتماع العربي فكانت القبائل ا ل ع ر ب ي ة م ج ت م ع ة كان ا ل أ و س والخزرج ابن يعنف م اوس والخزرج أ ولد ا عمد ه وابنه أ ل عمد ب ع ض ه م ا ل أ و س رجل والخزرج رجل هذا تكونت له أ س ر ة وهذا تكونت له أ س ر ة إ ذ ن فهم أ و ل ا د ا ل ع م و م ة لكن ب إ ف س ا د ه م الخبيث الذي هو من ج ه ة الاجتماع فككوا هذا الاجتماع مزقوه وقد حدثنا ا ل ق ر آ ن الكريم عن س و ر ة النهايه ف م ر ة كان المسلمون ا ل أ ن ص ا ر من ا ل أ و س والخزرج مجتمعون في إ ح د ى سفك المدينه متحابين متناصحين إ خ و ة مر به يهودي كبير ونظر إ ل ي ه م وهم ت ح ب فغاضه ذلك المنظر وقال لا ح ي ا ة لنا ولا عيش لنا مع هؤلاء إ ن كانوا هكذا فدبر خ ط ة في تفريق هذه ا ل ج م ا ع ة فذهب إ ل ى شاب شاعر يهودي وقال له اذهب إ ل ى تلك ا ل ج م ا ع ة وانشد الشعر وكل الشعر وتحدث عن يوم دعاء وكان هذا اليوم يوم م ع ر ك ة دارت رحاها بين ا ل أ و س والخزرج في ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ذ ه ق ت فيها ا ل أ ر و ا ح وسفكت فيها الدماء ووقعت فيها مصائب عظمى فجاء ذلكم الشاب اليهودي وتحدث عن ق ت ل بعث ا فتحرك ت النعرات ا ل ج ا ه ل ي ة في قلوب المسلمين و ل ي س معصومين ف ب د أ الواحد منهم يفكر ويرى ان اباه قتل في هذا اليوم والذي قام بقتله هو, أم هو الذي امامه فتحركت كما قلت النعرات ا ل ج ا ه ل ي ة ف ب د أ و ا يردون على بعضهم البعض ويحملون البغض في أ ح ش ا ئ ه م على بعضهم البعض فقاموا وكادوا أ ن يقتتلوا س ل ا ل س ي و ف على بعضهم البعض ووقفوا ا ل أ و س في صف والخزرج في صف وكادوا أ ن يقتتلوا لولا أ ن الله أ ن ع م عليهم ب أ ع ظ م ن ع م ة حيث وصل الخبر إ ل ى رسول الله فجاء عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فوجدهم يكيدون أ ن يقتتلوا وقال لهم أ ت ف ع ل و ن هذا و أ ن ا بين أ ظ ه ر ك م تفعلون هذا و أ ن ا بين أ ظ ه ر ك م ت ق ت ل و ن و أ ن ا بين أ ظ ه ر ك م فذكرهم بالاسلام و ب ن ع م ة ا ل ا خ و الأقوة كيف رب العالمين جمعهم حتى ب د أ الواحد منهم ي ن ق ي سيفه ويطرح سيفه ويعانق أ ق ا ه الذي كان أ ر ا د أ ن يقتله ف أ ن ز ل الله عز وجل سياقا يتلى و ي ق ر أ قال الله عز وجل الله واذكروا نعمه الله عليكم الخطاب للاوس والخزرج وبالتالي لكل المسلمين واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فال كنتم、اسمح. كنتم اعداء تقاتلون بعضكم البعض فالت بين قلوبكم اي بالاسلام إ ذ كنتم أ ع د ا ء ف أ ل ف ب ل قلوبكم ف أ ص ب ح ت م بنعمته إ خ و ا ن ا وكنتم على شفا خ ف ر ة من النار ف أ ن ق ذ ك م منها نعم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة هذا من ا ل إ ف س ا د الاجتماعي عند اليهود وسامحوني قد أ ط ل ت عليكم أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آ م ن والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة المتقين وعلى عدوان إ ل ا على الظالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وعلى آ ل ه و ص ح ا ر ت ي أ ج م ع ي ن ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى ي الدين إ خ و ا ن ي إ ف س ا د اليهود في ا ل م د ي ن ة قلت كان على جميع المستويات عقديا كما ذكرت واجتماعيا كما ذكرت واخلاقيا كما ذكرت وايضا سياسيا واقتصاديا ا وهناك امور اخرى ترجح لنا ان هذا الاكساد كانت ا ل د ي ن ة ا ر ج ب الحديث عنها الى ا ل خ ط ب ة ا ل م ق ب ل ة ان شاء الله عز وجل وقدر ذلك وايضا هنا ا س ئ ل ة أ ه ل ه ا وهي أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة تحتاج إ ل ى كلام ووقت لم يبق لدي لذا أ ي ض ا أ ر ج ئ ا ل إ ج ا ب ة عن هذه ا ل أ س ئ ل ة إ ل ى ما بعد الدرس الذي يكون في هذا المسجد بين العشاءين و أ ن ا ذلكم الحين س أ ج ي ب عنها إ ن شاء الله عز وجل اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن ن سواك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين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 اللهم من أ ر ا د أ ن يكيد ا ل إ س ل ا م فكده ومن أ ر ا د أ ن يخذل ا ل إ س ل ا م فاخذله ومن أ ر ا د ب ا ل إ س ل ا م سوءا فانتقم منه يا رب العالمين واجعل كيده في نحره يا رب العالمين يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك علما نافعا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك علما نافعا و إ ي م ا ن ا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا فاشعا يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في كل ك م اللهم ن ا انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان في الشيشان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر من يعمل لهذا الدين يا رب العالمين اللهم انصر ووفق من يتحرك لهذا الدين يا رب العالمين اللهم ك لنا وليا ونصيرا اللهم لا ناصر لنا الا انت ولا والي لنا الا انت يا ارحم الراحمين يا رب العالمين فانصرنا وتول امورنا يا رب العالمين واكفنا شر الظالمين. اللهم ظ ا م ي ن ا ل ل اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين